بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عن آله وأتباعه وجميع من سلك مسلكه ونهج منهجه إلى يوم الدين سبحان ربي لا إله إلا ما عجبتني إن كانت عليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك من دعوة العلم ودعوة الصلاة أرثتنا آتنا مهلا من منك رحنا وهيبتنا من أمرنا رشدا ربي اشرح لي صدري ويسجي لي أمري واحلل عقبة للنسان يفقر قريب اللهم إني أعوذ بك من دلد. التحقيق في العمل. إنك تعلم ولا علم؟ أتعلم الغيوب أم ماذا؟ المندوب. أشوي المندوب هو طلبة وشروع طالب. غير جزيل. ذكرنا فيه المؤكاد كيلي مؤكد زاد ثم مؤكدا. شكله هو. الدوحة العيد. مؤكد أول، مؤكد أوكي اللي قال صدق واجب على لا قادر عليها. والثاني شكله قلناه عاققة وهي الجرح المولود هرسادة. هادي هي قلنا فيها سنة ولا سنة شكون ثالثه الوليمه العرس اللي العرس بغى يتجوج وبغى سميتو لا امراه يجوا عليه يسوي يدبح ذبيحه هادي حتى هي من السنن اوليم وقرا رسول الله اوليم ولو بشات هادي امور كلها سنه وكاينه المستحبه من هذا في الرتبه شكون هو هاد لما عليه ما عليه لا لا مخالف ولا كذا يهدي للبيت تهدي مع كفل قال <تصفيق> يبلوها ما حله ومن المستحب ايضا اكرام الضيف البلاد اللي عاتهم كييدبحوا الضيف البلاد اللي عاتهم يمدوا الحضيف كي ما كرموش بحال الغنم اللي حل... عندهم الغنم غيرو اكرام الضيف مستحب يدبح لي. ليه كانوا يوما بلاك يكرموا ضيفا يمدوا الحليه ما كرموش واما اللي عاد بلاد اخرى اللي ماشي عاتهم الدمح بحال المدينه وغير كيشري اللحم غيرو هذاك راه ضيفة جيروه على حسد عتل البلاد قال الله خذ العفو أمر بالعرف وإن يدبح الله يجزي خير فمن ولا هذا الشهد الرابع ولا الرابع الخامس هذا الثلث هذا الثلث وهو المستحب المستحب اللي أن تتكلمه ومن المستحب أيضا لك يدبح كل شهر لله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا لي يا رسول الله أشعر لنا شيعة إيرا ولا علينا فارع اليوم لي هم إن كان أولا بدف دبحوا لي كل شهرين لله كل شهر دبحوا وقصدوا سيدان ضيق ومستحبين تصدقوا الصداقة وغيرهم وقصدوا تحركين ما حال هذه الثلاث ساعة؟ الرابعة من الأقسان الجائز تد جائز الجائز هو الدبح كي دبحوا الناس بجا يكلون لحم اليوم هم كي دبحوا من الزارة من القرناء نمر بقروج جمال وغيرهم وكي يوكلوها هذا الضباح هذا وهذا الأكل هذا من الجائز أو لذلك؟ جائز من المشاركة ما حال هذا المسائل؟ الثلاثة ثلاثة الثلاثة الرابع المكروه ما هو المكروه؟ الذي في تركه التواب وليس في فعله عيقان من المكروه؟ مخيتان يبغي يختل ولاده ونضبح أعتقد سنة ونرده هذا فعل مكروه فعلها مكروه غير أنه إذا كتجاه بنادي ونصدعوه وما عنده فهمه ونعبد الحليم غير باش يوكلهم ما ينويش مايوش الناس السنه ديال الختان ايواش هاد ني ديال و الناس من الختان راه فعاله بدعه ماشي بحال السنه ديال الحقيقه والسنه العيد الكبير والسنة ديال العرس أو إكرام الضيف أو غير ذلك فالختان هو السنة فيه هو الاخفاء ديالو والعوام اليوم العكس <تصفيق> ايد وحليك و سيرو غير بالصو و يد يعاود و يد دير لك ابو فوق نعاود امور أصير. بلا غير ذلك من الأمور التي تعملون وفي دعو غيها مش حال أجي مسألة هذا مك... ومن المقروه أيضا العاتيرة والفارع قال رسول الله كما رواه إيمان شد أنبي عمر و أبي هرق قال رسول الله لا فارع ولا عاتيرة أشني الفارع هي ذات اللي يزيد اللي يزيد اللي بهمه وغيره هذا كيد بحب لا بده لقد جميع التنبح قالت إنه بمي فشكة صلح لغنمو صلح كذا هذا إذاً وفي الدنيا هذا مكروه ما شمس سنة ما شمس سنة ما عاد إذا أبغى هو يعملوا صدقاء ولا الله ولا كذا كده شيء أخر هذا ما ينويش أنه مستحب لا بد والذي زاد من عجا ولا من بقرة لا من الجمل مستحب يتصدق به لا هذا ما مستحب ولو وكذلك أيضاً العثيرة وهي العرب كان يدبحو في عشرها الراجب كان كيف هو؟ هذه التباحة كانت تسمى عاتيرة قال لك رسول الله لا فرع ولا عاتيرة قاله وين كان ولا بدا؟ تتبحين الله بكل شهر هذا هو من المكروه ومن المكروه إذن ما يتبحه يوم عرفة الحاج الحاج يقول الحاج يتبحه في عرفة فهما يقول هذه سنة ولا مستحبة سنة ما مستحبة فهمنا أولا أو ما هذا اللي بغيت بحر غير يا كلوا له مين وش ذك النية على الناس والنوم متحبة إذا لو الناس والنوم فقط فعل بي دعوة فعل بي دع مش حال هدول فيرو رفعهوا الخامس حرام هو اللي عن نفسي الكلام الخامس الحرام الحرام هو الجحش غير الله وهو اللي قال في رسول الله كما في إمام مسلم عن سيدنا علي رضي الله عنه قال حفظتم رسول الله أربعة. لعن الله من دب غير الله ولعنة الله من لعن والديه، ولعن الله من غيارة من الأرض، ولعن الله من أواء وحديتنا. وتقدمنا السيرج من عوده. هاوا. الدبحة غير الله حرام. وفيه تفصيل. أشمة تفصيل. يدبح كانوا مشركون بكري. كيدبحوا على الجلالة والعزاء، ويدبح على الأصنام. هذاك ذلك الدبحة كلها لا تُكل. إنه يوبيحذير الله، وش مقصدهم كيد بحول أصنام، كيعبدوا أصنام دون الله، قالوا ما نعبدهم إلا يقرّبون العبادة الله زلفا، ومن العيب هذا لهم بحولهم، والذبح وغسل كل كما تقدمنا في آي قلنا صلاتي، ونسك يوم حي، والناس لا يبعن إلا شركة لا ودلك أمرت، وقال الله تعالى فصل لربك والحر، وقال أمرت نعبد الله مخلص له الدين. العباد كل خالي صل لله يدبح لله صار وهذا وش كيد يدبحه كيد يدبحه بس كيتقربوا الأصنام ونصارى كيد يدبح الصالح يصير نعيسى صالح لا توكل اليهودي كيد يدبح العوزير أو كيد يدبح لا توكل مجهز كيد ل... النار يصير وهكذا كل الصبياء كيد يدبح الكواكب كعبد النجوم والقمر كيد يدبح دبائح كي النجوم لأنه جمك تفعل كت كتصرف وكتعمله وغيره يدري، فهذه لا تأكلات تقرب لها، وهي كفر ولد العيد بالله. أرى المسلم تاه أول كيد العيد إسلام، وخير الله ويصومه لغيره، مش يدبح. في المغرب على الشيخ إبراهيم ولا على الشيخ أبو عزاز ولا الشيخ قاضور، لا علم يدريش ولا الشيخ عبد السلام، يدبح لهم. ديك تبيحة كعظمو، يعني كيد خسعة ضيم له. هذا كفر اللي مسلم كيولي كافر ما بقاش مسلم لا ولا ولا نصراني غادي عيدوا بالله والذبحه داروا لا تكل ما تكلش جيفه واللي كالاها كالتش توكل جهنم في وملعون ملعون اللي رص بقى لع الله ومذبحها لغير الله اللي هذا يجيد القبر كيعذبوا كيعذبوا كي بحالو بحال سيدنا ربي والذبحه ما تكون الا لله فابغى فعل ذلك كيصير مرتد اذا اعتقدوا كيعذبوا بحال تعظيم الله يعني كيقولوا انت تعظموا بحال الله أعظوك أترضي الله وكذلك إذا قال كنت بحاليه لأش بلاش هو يتقرب لي يا سيدة ربي يشفع فيها أو هو الساروت يا سيدة ربي باش يعطيني تهدأ كفره كل شيء هذا الصور كفر بشرك والحوام كلهم كيعتقدوا هالشي كثير منهم يعتقد سيدة كيعطيك يعطيك يتصرف يقولك سيدة ربي خلق السماء والأرض ولكن هذه الأشياء كل هذه اللي هذي كمالك يفرقوا مشاركين عاصي الله ربي كيفرقوا الخبزة ويعطيوه هذه الولادة ويعطيوه هذا أو كيعتق بلاك يبقوا الكلامة كيعتوه ولكن هو استروا الجاسي الله ربي هم الواسطة بإن يوبين الله ولهذا هذا أنا كان ندبح لهم وكان عظمهم كتعظيم الله لأجل هذا فهذا وهذا كل شير كل كل يشتروا شير فهمنا هذا شيء ولا لا وفهمتوا هذه مسألة هذه كي يمسأل أخرى هذا جاء ادبح قال لك دبح لله فشي مقصود؟ نيتون لله دبح لله ولكن جا ادبح قال الله تستيجي اتماك وذاك الصالح ادبح هذا كذا. هذا عص الله تعالى عص الله وملعون إنه دبح بغير الله فإن قال لنا ادبحت ادبحت لله قد يقولوا له وعليش دبحتي تماك عشي مقصودك كتعظم داك المحل كتعظم داك القبر ما بغا يدخل في دارك يقول لك لا أنا غير سميت واش بغيت يدي البغيت غير نوث خرج لي الناس النجاة جاءتاو بالدم ما داجيت ما كان قصدك سميت ثم الله تعالى كيقول وما وهل به ما قصد به غير الله فأنت تقصد به غير الله انك اذا ن قصد في الذبح الذبح لله ما خصش الذبح تماك الى كان محل منكار منكر ومبني عليه قبة والبني ورسول الله اللي كيبني يبني على القبر والدخول المحل من عموله المحل حنا حرام عليك قربوا يدخل البردي لاش الله ولا لا ولا الكانتينة يدخل الكانتينه كدا كدا كيدخل المحلات اللي كيشركوا مع الله ويديروا ويعتقدوا يعطيوك انت راك الله تعالى ما عدا اذا دخلات بالضروره بالضروره احكام القاضي باتوا سبحان الله لقد رجعت ومن مع الضروره اذا دخلتي تماك ركع أصي الله في غضب الله وسخطه، فعوار جيد بحث أمك فهذه الدبحة وإن كان بعض الفقهة قال اكتو كلمتك أنه مقصود بها الله لا مقصود بها الله لأنه مقصود بها الله سيد بحفظك وحيث يدبحك يا أمك أشمع مقصود لك يتعظم هذا كيف كيف يتعظم المكان دياله ويتعظم كذا وإن كانت ماشي كافر ولكن ركع أصي الله تعالى مقصود قصيد الربي سير جبح فضارج أو جبح فيه الله والهدياء مع كوفل <تصفيق> أن يبلغ محل الله قالت مو محل له البيت العاتب وسوق الهديل غيرهم كمن الضلل فوق أرض الله والآية وما وموهل به لغير الله شنو معناها مقصيد به غير الله ففهمتوا لهم فحين يجين بكين صورة لمولاك يخرج على الإسلام وهو يدرع على سيد إفلان باش أعطيه سيد إفلان أو سيد إفلان باش تستطله لرزقو كي هذا ما بقاش مسلم يهودي متخزب بحال الله ملعون صار كافر خصو يرجع الإسلام وهذا اللي جاء دباح واشنو مقصودو دباح قال لك انا مقصودو سيدي ربي بغيت نفرقه على المشاكل وما فهمتوش حالته هو كذلك نقولو ليه لا جيجي كدبح تما ما جيجي دبح غضمتي داك المحل ولكن المحل ماشي ديال التعظيم راه المحل ديال العناء والغضب لأنه فيه المنكر والمنكر قال رسول الله امكمو كر في المستطير فباليسا غير يستطيع ففي قلبي هو ذلك ضعف الإيمان وإذا ما قدرت يتغير المنكار بيدك زول المنكار زول المنكار لأش داخل تمامك مكتر سواد قوم ورسول الله يقول مكتر سواد قوم يحوش يرى معهم لكي يبجي مكتر سواد القوم يحوش يرى معهم كنت تعراجهم دائما وكان يجيب عندنا القمارة يحوش يرى الله معهم ماش؟ إنه إذن لأش تبع، فكذلك فهذه الدبحان يدبح مقصود الله يد ذيك المحل وخير يقول اسم الله ولو لأنه تبيح واحد المحل مشي محل تبيح الجمل فهو بلاش ما تبيح دي تبغى غير عضم وكل ما عضم جيه كعمل جيه واريك مشي محل تبيح المك محل تبيح ومينة أو دارك إذا بغيت الله تعالى فهمت يقولن وأما غير جيلهاش لا شيء غير تبيح لا غويت يقولك لا غير غويت دمن ديرو جمل وأوت عظيم راح أجا في المكان وهذا سنت قضاء لا بد من فهي كهيتي ما تكشش ما تكشش أرى فقلنا مسألة أخرى تانية نجيبوها هذا دبحة لله وهذا تواب التواب هداك تصدقه تواب يديك دبحة هداك تصدقه هيك ما شك في الله حاشدوا عتق قدر حاجة سمة هذا رواب روب عن فوقها ونقول عندها عرف غيره قالك هذا مقصود الله ولكن تواب أعطاه لصحفتك لكي تقضى له الحاجة قال علماء محققون هذا ما تكلش ده بحد يلو لأنه الدبح في ذاك المحل لا يجوز لأنه ليس محل الدبح محلة الشيك ومحلة التادع هذا أول ثانياً هذه التوابل سيدي فلان لا يجوز هذه التوابل الإله تواجدت هذه الواحد أخر حتى اللي بغى بغى يعطي الميت يتصدق عليه بحال يذبح حولي حوليه ولا نعجه عند الدار وتصدقتي بها هي ينارك نعم أما بحال تمشي تذبح وتتو بلي غادي يحصل ليك دا تعطيه لاخور لا إن الله تعالى يقول قلنا صلتي ونسكي ومحيي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له التواب اللي غادي نسكود مش مجدب حدبي حالي كدبح حتى لله خص التواب ليك انت باش تعطين واحد اخر لا حتى الا بغيتي تعطي لواحد اخر صدق عليه في الميجه بغيت تعطين صدق عليه اللي كنا اللي كنا جد وحا وماشي المحل ديال واقف في هذا لقيت دي في المحل لا ثم قولوك باش تقدر ليا الحاجه باش الحاجه تقدى اذا نويتي ان داك الشيخ هو لي لي غادي هو لي غادي يقضي لك الحاجه براسو الميت راك حمق سمعتي مع الله غيره واذا نويتي هو يمشي يطلب الله تعالى يعطيك حاجتك راك ندوخ لان الميتاش غيقدير لك نسمعك والتوسل بالاموات لا يجوز لان التوسل باش يكون توسل توسل حي باش ينعي الله تعالى لك يقضيك حاجتك و وأيضا وقف الوقوف هذا هو أطر الشرك هذا هو باش كي يجرر الشرك من هاد الباب كيتحل الباب لا أقول لأنك اهدي تواب السيد فلان باش حاجة تقضاء لأن العادة كان تقضاء تمك هذه ماشي محلة الدعاء محلة الدعاء فينا هي هي في المساجد والقبلة والمساجد الله فلا ادعو مع الله أحدا فحين أيدي هذا ليهدي التواب اذبحوا ليهدي التواب لا التواب لا يكون إلا له فهمتِ؟ يكون غلي هو إن لخص وخلص له لين الله تعالى قال قلنا صلاتي ونسكِي وبالحياي والمتير بلى أرمين لا شريكة له وبذلك أمرت لأن أنت ألك توب تبحت جلي فهو لك أنت باش طالبين تر لواحد خر ثم هذا لك عمل هذا الشيء الجهال وغيرهم أكى يعتقدوا بنا أدوه الأولياء أولياء فش يحتاج التواب العوم ده بس كيعتقدوا هو كيعطي وخصوصياً خلق قبامه زخرافها ومسوقها وعليها الحساسة والحراس وغيره مش كيسور العامي يصور يقول كذا آه ما خلى ما يرى ذا كيعطي الدنيا ولا خيرة كيعتقد يشتريك وعيدوا بالله وقلنا إن العوام اتبع المظاهر ولو لبس الحمار وتبخزيلك هالناس ويا لك حماري زوج حمار عليه عليه دارو له برد عادية الحرير يقولوا هذا ولي الله فحنك الشيخ براهيم فعقرنك توعته عمر ربهم وفا امتدبها المسائل المسائل حقناها بش تكون اللّا الله <تصفيق> يبقى <تصفيق> <تصفيق> فرجر معامل الجمع فشل هي. ويجمع ماشي الحجم على جسي درب هدا، ياكي يجمع، و غيرنا هو ما كنا خصم جسي، شوفوا يجمع الدارو، هو كل واحد يجمع في الدار دياله، أما إذا كان شيء أدي كروزة كيد يجمع، أدي كروزة كيد يروح داك جسي، كيد يجمع في, كي كي في الرودات ينبحه، أيه أيه، شو مديه؟ أيه ولا كا كي كيد ينبحه في المشي، يقولوا كيس الله وصلات العين، وكل كا كيد ينبحه. متو، والجمع ماشي ما حد ينبح، فصي جامعة قال، هو كيف هي ديتيهي؟ واش كتبقى مع مول الزنقة ما يتفاوضش ولكن كطلع لي عند الدكتور يوا واش هكدا يوا اقفرا داشيرو عييدي كنقولين بيان باش وعلى هادشياش كنتكلموا هادي سمعاتي هادوك مولاي جابو لينا الفلا والباس هاداك عبارات غير الله تعالى كنعبدو غير الله هو اللي جاب لينا شكون يوصل المسلمين لاش كل يوصل للمسلمين حتى استعمرتم اوروبا شي استعملتوا فرنسا واستعمرتوا طاليان وشي استعمروا كلشي يوم وحنا كنا في الاستعمار شكون جاب لينا شيء جاب لينا مخالفات الله ورسوله ويديرك الاوليه اللي كيمشي يخلينا سي دا ربو ومشينا لهذوك الاوليه اللي جابونا شيء الله لا يغيروا ما قال قومي غيروا الوسيل وشوف الصحابه رضى الله عليهم كانوا تابعين القرآن تابعين السنة متبعين الهدي مشوا في الارض شكموها الدنيا كلها معجزه غلبوا الدول كلها غلبوا كلشي في الوقت يعني يخصم يخصم داعي دوروا الأرض دوروا قاعد أطراف الأرض يخصم الطيارات وخصم كل شيء يغير بالهمة ديالهم وكل شيء داروا الدمية وغلبوها رضي الله عنهم وكو كانت <تصفيق> عندهم هاتشي اليوم فين؟ هكذا لي على صدق راسو الله المعجزة الخارقة للعادل لداروا العالم وداروا انتشه الإسلام فبتنزي داك هذاك البلاو الباس هو هذاك كيمشي في شيء تمك هذاك هو البلاو الباس بالعكس زيني سيقولون جعبينا في إنك أنت كلمه أدمش، فهذه صور كلها ذكرنا، صورة الأولى دبح بشي تعظيم بشي يعطيه ولئي توسطي الله هذا شرك، ثانية دبح لله ولكن دبح سماك تي لا توكال. ما يأكلها غير لما درجوا، طر ميتة، الثالثة دبحوا هجر التواب الميت ميت جاك بشت قدر حاجة، هري فيها تصير إلى ميت ولا قدر حاجة كفر. إلا تصليه بشك الله هو الثالث كذلك من عبدهما إلا, إلا كان ما عادتك تصف الحاجة هذا كله غلط غالط هذا مش محل قضاء الحاجة قضاء الحاجة ويتستعمتها ولا سألتها بسأل الله سدرب بما بينه وبنه وسيطة سمع الله تعالى ما بينه وبنه الله قرب لك من هذاك من الكسيد الفلا لغا تمشي فإنه هو الكسيد الفلا الجسد راول تراب والروح فينا هي راه شوفين إذا كانت في الجنة راه فين ثلالك وإذا كانت العيدة ولا يتعدم كم يقبض بزر صاحبها في النار أشغل أخصيتها رسول هذا الجن يرجع بنا هذا الدبح فقللنا ومن الدبح ثاني من عنه نهى رسول الله عن دبيح الجان الجن روز إمام رو الزهري قال نهى رسول الله عن دبيح الجن قال ومن دبيح الجن يا رسول الله قال الرجل ابن الضار أو يستخريجه البير كيف الجاهلية لابن الضار يدبح لها لما يلّم كان الجنون ويقولوا يحفر بير هاتشي لكي أمور سين أو يحفر بير كيف أو يحفر بير تهيئة كي يدبح لها لما الجنون هالي تهيئتك لكأنك الجيفة فيلعتقدموا لها أن إن الجنون يتصرفوك هذا مشركم مش وإذا قالك لا غير دبحها, دبحها ليهم باش يأكلوها تاهية مما وهلّ به لغير الله لأنه أنت دفعتيها جنوب يأكلوه واتي يبنوا لك جنونك سعقوا لك ديرنا الضيافة ودرتها لهم كانوا بحال بنادم نعم وأما هم غايبين وفين هم ما واش عندما سنفضون تدبح لهم بلغة باش يتميتهم لا فحين هذه هادي كنت دفعتها للبيب او ذبحت على باب الدار ويدخلتي داك الدم لا اما لدار دار جديده وذبح ليها جبيحه الناس جي عندو عباد الله ماشي يزرد مع راسو اللهم كريمنا كريم يا اللهم اكرمنا او دازين وقالوا ليه الناس يا سيدي نتا شحلي كبير دير لنا صدقة لله او دير لنا جردة لله كاين باسو كاين باس اما اذا باش يذبح الجنور هذيك لا برا كاتكون شرك ومن رك تكون معصية وتُكل ولا تُكل لا تُكل وكذلك الكونوز الكونوز أش الكونوز دكتور يروح الكونوز كيف يشوف كيف على الجنون دكتور ش خرج لهم كونوز وغيره شيء حرام لا تُكل لا تُكل وكم ودو وش حال من وزي كيف زر العدد يا الطالبة عدد الطالبة الطماعين مخلي الحرفه والبلعشره وقال لك كيمشيو يروحوا على الكنوز وقال قال لك كاين كنوز والكميه لا يوجدني معفد عن نفسك الطامعة ما كاين لا كنوز ولا كميه حيد لك هذو بشير تحرك على لك كاين 20 و وكم من طالعات غرو وشحال من واحد كيبقى يعذب يعذب شي مرات كيقتلوا جلدو شحال واحد قتلوا جلدو وغير ذلك كيبري على البلا وعاودوا لي فما غير ذلك اين هما الكنوز كنوز راهو راه فوق الأرض راه هدي كي هادو هادوك يخليوا الاخرين وثلثين تاشرؤوا ما غادين شي كي أعطيوا الاشيبه أثير إذا كان شي حاجة كتكون قليلة وين قليلة هذي كبه الكنز يدبح الجنو كي يجد تكون ما تاكلش وكذلك مما أهل به لغير الله ما دبح ما دبح القمر لعبه القمر اللي ربح لأخور كي يقول له يدبح البيهما كي لعبوا القمر على البهيم على البهيمه قال هي... فيها بهيمه كلها بهيمه تندبحوها الا جات لا جو جات صورتي و... و... في المهنه ديالنا نذبحها هادي تاكل ولا لا لا الله من دبحها غير دابا غير على القمر جابت غير القمر هذه المصيبه القمر يحكيو قالك في استراليا كيلعبوا القمر على العيالات كيدير لهم راه القمر تاع على البلادات وعلى العيالات الثقالي بهين، فهذا والقمر، وقديم لو القمر احتمل كي لكي يكونوا في القهوة، وكي للبلاخو كي يخلص البريج كي، يشرب من ذاك البريج، يشرب كله احتمال، فوره راه عندو العدل الجودة، تحسب لا لك شيء، لأن اللي هون راجعوا، أكل من بال بالباطن، تبيع حاجة في تحت القمر، كلوا لما تكل لا توك، وكذلك على المفاخرة. ما أهل به لغير الله كذلك يجب حتى المفخرة روض أبي حاتم زمان سيدنا علي وسيدنا علي خالفة ديك الساعة هو في الكوفة التفخر بو بوفرزق الشاعر وهو غالب مع ربح ربح اسمه هو اسمه ربح هو شاعر قال لي هم عندهم المال قال ليش كن فينا أنا أحسن منك لقد أحسن منك قالو قال لي غانشوف كل فينا قال ليه علمه يجيب الجمه ديالو على سميتو 100 كل واحد ينحر 100 خليها القليله تأكلها أمشى وجابوها جابو كل انا جاب 100 ولا خرج جاب قول فرضك الشاهر وهو غالي في 100 ورباح جاب 100 ا وصلو من الما و هادو كيضربوه بالسيوف ديك 200 كلها كانت تدق كانت الماضي 200 ديال الجمامين هي ملو. ايوا الناس معناتها شي على أحمر شي على بغل شي جايين ياكلوا اللحم سيدنا علي رضي الله عنه نسمع عن الاخبار هو الخليفه المسلمين أرسل المنيه وكاغو تاع الله لا تاكلوا من نفسي شيء مهول راه مهول به بغير الله لعن الله من لغير الله هذا كسر راه غير ديال الفخر الفخريه ماشي لله هما الناس ما كانوا ياكلوا شيء ما تجي بقى غير كانوا الحيوانات وكانوا كل شيء لانه ذبح بحال غير الله لعن الله من لغير الله, لعل اللهم دبح لغير الله. وكذلك يذبح بغير يدر الشيخات ويجاب الشيخات يجب إما إما يكون من ذلك الناس قدام يدر الشيخات يكون من هذا المطقفين جداً يدر راقصات يجعوا عريانات ويربصوا أضواء الخافيتة الحمراء وغيرهم يتلقوا وشتربوا الخمر وغيرهم ونطبح لهم غير الأجل هم تأوالي يتكلوا لله لا يكلع الله من دبحها لغير الله أيها تقرب إلا هناك أحد المسألة لدار ولمة ديال العرس وقصدوا الولمة العرس دينيته ومشجب الشيخات عجبتك شيء انت ما تحضرش بماك ونفرضنا ما حضرتش أو كنت أصفت بشي ماكلا وشي الحم تكنول إنه دار الولمة النية أما هذا لي دار الولمة غير لأجل... لأجل غير لأجل الشيخات أو لأجل كذا خاصة سوى دبحة غير الله دبحة كذا. أو دبحها دبحها لمن للملحدين والزرادقه يجمعهم لاجلهم فرح لهم ماشي لله يجمعوا على ضد الدين أو ضد كذا او دبح حالي المبتدعه كيجمعوا على البدع فهي موهله به غير الله عطاها تيسه وهادشي كله ضروري لمرقما ياكل ضروري احكام هذا المساء انتناء انتناء داك النهار وش بنا هنا بشت مينوه همين همين حلمين ميمونة ونحن ها مثل الله تكسر حانتير آلي بغين قوله وغير كذلك كد الدبيحات قناوة كيد بحول ميمونة دوك القناوة لك حال الله وجوههم يوم ال... في التنية قبل الأخرة فقال الله تعالى يوم القيامة باش كتعرف يوم القيامة تعيد من الشاكل يوم أسود وجوه يوم القيامة باش تعرف ال... هالجنة وجوه بيضة وهو الجهنم كيكحال وخي يكون وخي يكون يكون بيض والكحال اللي كان كحال في الدنيا وكان عمله مزيانة كي يبيض يما تبضوه وشوف وتسدوه وشوف يعيدوا بالله فهذا لكي يتبحون القناوة والميمونة مش أومة مشي الميمونة وغيرها تهيلته كان واعتقادهم بأن الجنون كيتصرفوه كي شرك ولا لا شرك فهي مسألة هذيك يع حبيمونه والجنون رم كفار هذي كنا كي اسكتوا كي يطرقوا كيدو كي كفر وكذلك كجيل واحد جلالات لا كي يديروا بالله ما صي وقد رأينهم قطع الله مددهم رأينهم ف في... رأينهم في مدينة قديم وغيرها كي يجمعوا رجال ونساء وكي يجي ر رئيسي الدعوة والضال كي يجمعوا رجال ونساء وكي بدوا عرقص العمارة يتخلطون النساء يبقى أن يتجدب جدب جدب حتى كطح، تكطح المرأة، الطح سكى الطح المرة سكى الطح كي له هالشيطان وصير وطح عريانا كوكتبان وعريانا كوكتبان والشيطان كي يجل لها في ذاك الشيطان وكي يدب حد بيها ويقولوا لقا عليها بسم الله يقولوا مسوس، المستوس ويشتربوا الدام المسفوح واش كين شي كفر من هادو هادو هما يميروا واحد في الكفر فوار إنهم كيعت كحلوا الميتة كيف يفرسو يفرشون الهام كلش يك يكفرن يبهي ما كي يفرسوها حية وكيف الدم المسفوح ويعتقدوا فيه البركة هذه وش كيف يكفر منهم هادو كفار هيدون لا مش كفر لأنهم حلوا ما حرم الله والله تعالى حرم الميتة حرم الدم حرم تعالى لكم ميتة ودم هم ما قالش حرام فيه البركة كيعطون العيال الدم وده شو يقولوا البركة دي دي العيسىة حنا تاو غيرهم نتا لهم وغيرهم فهؤلاء يعيد والله مشركون مشركون مشركون كاع حتى كاين شي من بركه واخا جاء شي من فوق تغروا واحد الفقيه من الفقهاء كيجا الحج في ايام والدنا قدس الله روحه مشاو الناس يزوروه اش قال لهم قال لهم وهو كيتبسم كيمد كيتب بعيساوى قال لهم من قال أنا عيسى ولو هزل دخل الجنه يقال لنا عسى وحقك يتمنلق يمشي الجنة الجنة هي عرص مرضوك يجي ودخل ودار ما تلقاهنا إلى بشريتها بالمال قد دخلها وإلى ودد كرة تغطير كرة الثامان عابل تدخل لها والناس ملقها كأسرا وقال في الجنة سيدي غير يقول لنا أنت دخل لها لا الله الجنة جميل فيها الله جنات التي يرتب عبادينها مسانا فاق الله لما تمرتي وتمرتي عليها وشحال من عقابات ماذا يقول الله فارق تحام العقابة اجدوا من داك السيرات فيه خمستاش الف عام خمسة الاف طلوع خمسة الاف سيواء وخمسة الاف هوبوط امضى من سيف ورق من شعراء